طبعا. طبعا يا شباب الاحتيال انا لما كنت حضر الماده يعني وجدت انها متوسع كتير صحيح. يعني صراحه ما تدري هل تتكلم عن انواع الاحتيال في البيع والشراء والغش يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السوق بواحد يبيع كده عنده طبق فيه قمح او شعير فيه طعام والقمح والشعير الشعير شكله جميل من فوق فلما ادخل النبي عليه الصلاه والسلام يده في وسط الطعام فشعر برطوبة قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله أصابته السماء يعني نزل عليه مطر, مطر. وبلله حط سحته هو لما أصابته السماء ماذا فعل جاب إناء آخر فاضي وقلب فيه زي الخلط صار من أحسن ما يكون قال للنبي عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق ليراه الناس ليش ما خليت على حاله حتى اللي يأتي يشتري يدري انك اهملت لما نزل المطر أهملت إدخال بضاعتك في الظل في, يعني في الكن عن المطر وبعدين أصابها فلا جعلته فوق ليراه الناس من غشنا في الإسان هذا نوع من الاحتيان الاحتيان يا جماعة يعني هو قلب الباطل حتى أو تلبيس الباطل بلباس الحق أو التوصل إلى أمر غير مشروع بطرق في ظاهرها مشروع هذا نوع من الاحتيان يعني أنا أعطيكم مثلا واقعيا مثل ما يحتال الصائد ليصيد فايده الآن لما واحد يبغي يصيد عصفور فرضا فيأتي ويضع مثلا الشيء من القمح والشعير ويضع عليه أعشاب وبعدين يضع هذه لتصيد الطير صح. فلما يأتي الطير من فوق ويرى يرى قمحا وشعيرا حولها أعشاب وهذه التي تصيد الطير هذه مخصات عنه فيأتي ما يدري ما يدري فادسه أو مثلا الذين يصيدون الغزلان وغيرها فيأتي ويضع مثلا الحبل على شكل دائرة ويضع طعاما معينا فلما يأتي الغزال لا يرى الحبل لأن الحبل يكون تحت التراب او نفس اللون فلما يأتي هذا نوع من الحيله فيحتال عليه بحيث أنه يأتي والله وما يدري وما ما يدري إلا قد صاده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نبه الصحابة على أمور تتعلق بالاحتيال في أمور الشريعة يعني قال عليه الصلاة والسلام لا لا تصنعوا كما لا تصنعوا كما صنعت اليهود أو, ك... أو كما جاء في العديد فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل اليهود عملوا لما الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أكل الشحم يعني واحد نظري يذبح شاة في شحم حرام تأكله كذا في شريعتهم كان لما تأكل اللحم لكن الشحم حرام فماذا فعلوا أقبلوا بالشحم بال... واخذوا وأخذوا قطع الشحم وضعوها في قدر وسخنوها بال... بالنار فذاب الشحم وتحول الى سمن فصاروا يأكلونه طيب كيف قالوا احنا ما اكلنا الشحم الله تعالى حرم علينا اكل الشحم واحنا ما اكلنا الشحم ها ياكلوا سمن طيب فقالوا ان غير الطعام حرم الله عليهم اكل الشحم فجملوها يعني اذابوها واكلوها فلا تستحلوا محارم الله باذن الحيل ما يجوز واحد يبدأ يعني يلف ويدور لأجل انه يجعل الشيء حلالا والمثل مثل ما يفعل بعض الناس في مسائل الزواج تكون مرأة مثلا طلقت زوجها طلقها ثلاث طرقات ثم بعد ذلك لا تحل له كما جاء في الآية حتى تنجح زوجا غيره فلأجل أن تعود إلى زوجها الأول مثلا ذهبت واتفقت مع رجل أن يتزوجها ثم يطلقها أو زوجها ذهب اللي هو المحلل أو تيت المستعار مثل ما يعبر عنه الفقهاء فهذا أيضا نوع من الحيلة هو في ظاهريها ان زواج شرعي وعادي يا الرجل تزوجها الثاني بعدين طلقها فراجعتي لزوجها الأول نقول صحيح هذا في ظاهرها انه حلال لكنه في الحقيقه باطل دعني اتكلم عن يعني كيف الاحتيال على الانسان في الامور الماليه الناس يحتالون في الامور المالية اول شيء يعني افرض احنا نبغى نحتال مثلا عبد العزيز مثلا شكلك تاجر انت نبغى نحتال عليك مثلا فاول شيء انا وأحمد وسامي مثلا نحدد الشخص اللي نريد نحتال عليه إيش رأيكم يا شباب؟ أنا أعرف لكم واحد، مثلا تو شباب وتاجر ومثلا وقد ورث من أبيه أو من أمه أو كذا والله عنده توقع مئتين ثلاث مليون. إيش رأيكم يا شباب؟ أول شيء حددنا الشخص الذي نريد أن نحتال عليه. بعدين النقطة الثانية نكسب ثقته. كون مع علاقة ونظهر مظهر الناصحين المحبين مم مم لو يكون بيننا وبين حميمية. مم مم مم حتى يثق فينا أكثر. مم مم مم المرحلة الثالثة. نظهر الاستقامة والأخلاق أمامه. ما يمكن قدامنا نشرب خمر، نترك الصلاة لا، أخدان. نكون ما شاء الله ونغمت الجوال يعني دعاء، <تصفيق> اللهم اغفر <أصنع تصفيق> لنا، اللهم اتبر وإذا جاءت رسالة اللهم صلي على محمد. <تصفيق> <تصفيق> وهو يقول في نفسه والله دور الناس أخيار يا أخي الجامد الأخير، وصلات على النبي <تصفيق> وبعدين لما نصلي الظهر نقوم نصلي السنة نصلي العصر ونصلي السنة بعد العصر <تصفيق> العصر ما وراه سنة بالساعة الثانية <تصفيق> مشددة الحروف والوقيام ليل وقيام في الضحى وإظهار الاستقامة أمامه وتبرعات ايه ايه ثم بعد ما يكسب نكسب ثقته إثارة شهيته نبدأ نقوله والله يا شيخ صدق في أراضي المتر يباع الآن مثلا على ريالين ويحتمل انه بعد سنة يزيد يصل مثلا الى 500 ريال تصدق هل العشرين مليون التي ورستها من ابيك بعد سنة تجدها 500 مليون وهو بعد سنة فقير سببنا <تصفيق> ترى تحصل اثارة شهيته وترى دائما المحتالون حتى الذين يعني يعملون مساهمات عقارية احيانا يقول انا عندي مساهمة عقارية ساهموا معي لبناء هذه العمارة يأتيكم 500% ارباح أنت لازم تكبر اللقمة حتى تشهي الناس أو الناس حتى تغطي على عقولهم وتفكيرهم. ثم بعد ذلك ممارسة الأساليب الشجاع المحتال عادة له صفات اللي يتيك يحتال عليك منها غالبا أنه يكون ذكي صح. منها أن يكون متحدث فصيح صح. يبدأ يقول لك أنا والله يصدق مرة كذا متحدث درجة أولى منها القدرة على التمثيل يقدر يمثل لك النتاجر وإن ومنها المباهات والاهتمام بالمظهر تجد ان انا اذكر واحد مرة كادة ان يحتال عليه وجاء وكان معه يمكن الحين يسمعنا بعد ما مدري هو موجود الا في السجن ان شاء الله يعني. فجاء الرجل معه تسعة مشاريع وجاء من خارج مملكة وجاء وقاضلني معه تسعة مشاريع تجارية يريد ممولين من التجار سلام مشروع إنشاء مصنع لمواصير الحديد ومشروع مصنع للبيتزا المعلبة. أنت حدد مواصير. <تصفيق> <تقريبا>. في <المواصر تصفيق> في <دلوقتي المعلبة. تصفيق> ما في أشياء. أنا استغرب يا أخي عادة اللي عنده مشاريع في وقت واحد يكون بينها شوي شوية تقارب. يعني أنا كالمواصير حديد مواصير لمنيوم مواصير نحاس مواصير بلوك حطمية وبيتزا قال لا لأن كل واحدة تخصص ومدري إيش وكان قد أُوتي لسانا لو مر به على شاعر لحلقة أو على صحر لفلقة الله رجل متحدث رقم واحد وكل شبهه تعطيه صرفة يمين ويسار ثم إذا أذن يطق الأوراق أذن أذن يا شيخ أقول طيب بقي على إقامة يا أخي عشرين دقيقة هذا هذا الوقت لله هذا ليس للدنيا رجال لا تلهيهم في ولا ولا عن ذكر الله قموا وحافظوا فأكبر حرام فعلا انا طبعا الحمد لله نجوت منه فيه من البدايه وسحبت نفسي لكن بلغني بعد ذلك عن أشخاص التقيت بهم وقالوا تعرف فنان ان نقابل قلت نعم قالوا والله هذا سرق منا مليونين وهذا ثلاثة مليون وهذا كله لأنه وبعدين الرجل جايب سياره فارهه جدا وهذا المباها ليظهر لك اني اصلا انا تاجر كبير ويخترق المخارج والحين حتى ياكل اموال الناس بالبطن هذه انواع من الاحتيال هاي الثاني فيها طال عمرك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله وفي معنا الحديث اللي يقول أخاف وما أخاف على أمتي كل متحدث عظيم اللسان فأتوقع أن من أحد لما شر الله الرسول صلى الله عليه وسلم الخيال زي كذا مثلا يجيك واحد زي ما قلت بسيارة فارهة عندي مشاريع عندي وعندي وعندي وعندي, وعندي فيكسب ثقتك وفي الأخير أحصل بشت وطبعا ثامن كلامك صحيح وليس ليس حديثه وقول لعمر رضي الله تعالى عن قال منافق عليم عليم, عليم اللسان وفعلا لم يصير منافق ما عنده خوف وتعظيم لله ومع في نفس الوقت عليم اللسان منطلق لسانه هذا مشكلة هذا ربما أفسد على أفسد على الناس طيب عطنا اللي عندك بعدين برجع الكلام عن اللي هي قصة أعرف مجموعة شباب عندهم شخص متعرف على واحد ما شاء الله صارك صار ربي منعم عليه هو حاله ميستر على قولتنا كاش عرفني عليه بالله أنا ما أعرف لكن هذا واحد مش شاب يعرفه ففي مجموعة الشباب هذول يتجمعون في حالة انهم إذا يبغون شيء مثلا خلنا نستأجر استراحة مم. ففي شخص مخصص إنه يكتب السيناريو المعين هذا للحيلة على هذا الشخص وكيف يتكلم عنده شاء الله بلاغه في اللسان عشان هو يستأجر لهم اي عشان مثلا ما ينفع انا ولا سامي ينفع يتكلم ولا عبدالعزيز في شخص عندنا مخصصينه انه يروح يتفاهم معه ويتكلم معه لانه عنده اسلوب مثل ما قلت لي عشان يستاجر على حسابه اي وعشان تمشي اموره الثانيه مثلا يستأجر سياره مثلا او يطلع <تصفيق> هو شوف احيانا يعني هذا نوع من الحيلة هو كان هو استفاد ايضا من طلع معاهم وكذا انما الذي اعنيه انا الاحتيال على شخص فرضا ل تتزوج منه يعني فرضا بعض الناس أحيانا يأتي يخطب ولما يأتي يخطب سيارته ب400 ألف اللي هو راكبها ولابس ساعة مثلا سوالها 150 ألف وجالس وبعدين طلع مثلا بطاقته أو ما بنفسه فإذا مثلا الدكتور فلان الفلاني رئيس شركة مدري إيش إلى اخره وحط أرقام وحط أشياء إلى آخره ثم يأتي ويخطب بنتك فاحيانا أنت ما ودك تفوت الفرصة خاصة لما يكون البنت فرضا الخطاب عليها قليل ولا هو يقول لك أنا مشغول جدا تقول طيب ممكن نسأل أحيانا تخجل تقول بنسأل عنك روحي بس, إيه يعني بس خلصني أنا فأهو لما يرون السيارة ويرون هالأشياء والسيارة تكون مستأجرة يكون ما عنده وظيفة والكرت طابعه البلاش وترى حاصة في الكروت الآن أنت الآن لما تذب إلى مصبعة وستطيهم معلومات يضعونها في كرت لو تذب الآن لمصبعة أحمد وتقول له أبغاك تحط لي دكتور احمد هتان تحت عضو هي تدريس جامعه مثلا الملك سعود وتحط شعار الجامعه وتحط الايميلات وتحط هل المطبعه يطلبون منك تعريف الجامعة ما يطلبون أبدا شيء أبدا انا لسه طابع كروت قبل أمس والله لا قالوا لي تعريف لو اقول حط لي شعار الديوان الملكي حط لي محمد العريفي وزير كذا وكذا ما حد ما يقول ليش فتستطيع انك تحتال على الناس في هذا بصراحه لذلك يعني قد يحتال ويتزوج هو كذاب والله قد بلغني يا حم بلغني مشكلة مرة بهذه الطريقة وقلت للاب طيب قال يا شيخ صار متعاطي مخدرات وصار قلت يا يا عمي طيب ليش ما سألت عنه الآن تقول لي حل مشكلاتني ليش ما سألت عنه قال والله يا شيخ محمد غطرين في جاي والله يا شيخ في سيارة بنورامة 400 ألف والله يا شيخ لو شفت هيئة وشفت كلامه فيه يا شيخ هذا احتيال هو ما انا بس هلبس له الاحتيال عليهم والسياره مستاجره 800 ريال في اليوم استاجرها يومين لحد ما خلص شغله وبعدين وبعدين خلاص البنت صارت في في في, في ملكي نحن يا شيخ إن نوجه اللوم دائما للمحتال هذا م. صحيح لكن م. لماذا لا نوجه اللوم للمحتال عليه مثل ما قال عمر لستو الخب ولا الخب يخدعني احسن اذكر جوالي برضو حمان يبيعونه في محل قريب من بيتنا هي. الجوال قيمته 200 ريال ممتاز والبرامج تركبها ببلاش تاخد تشتري الجوال وفي برنامج تنزل منها البرامج مجانا <تصفيق> إذا شريت الجوال بألفين ريال هو مباشرة البائع يأخذ الجوال يوديه للمكان الخاص البرامج يركب لك برامج بمتين ريال غصب ثم يقولك تفضل فايتهر بألفين وميتين ها <تصفيق> والناس مشي على هذي البرامج ال... ما غير ما مشي ي... ما... على ويأخذون الجوال طيب لو قلت من قالك لي يقولك هذا النظام كذا والناس المشكلة الناس ما حد يعترض أو يتحايل عليك مثلا تقول الله هذه البرامج مجانية لك لا في برامج مخصصة في عندنا م. هنا يجيب هناك برامج مجانية وهذه هذه الحقيقة شوف أنا ما ودي ندخل الغش في الاحتيال لكن هذا احتيال أنا كدني أقول لك مثلا من الغش أنه مثلا يقول لك احنا غيرنا قطع داخل احنا قطع أصلية وهذا نوع من الغش الاحتيال مثل هذا أنه يظهر لك الباطلة في, في صورة الحق وبالتالي يأكل أموال الناس في الباطل وال... والله صلى الله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عندهم مظلمة للأخي فليتحللهم منها اليوم قبل أن لا يكون ديران ولا درهم بالحسنات والتيان يعني احيانا حتى احتيال في بيع بعض مواقع الانترنت تجد واحد مثلا ما يدري والله وش الانترنت تقول لشوف أنا عملك لك, لك موقع وبخصص لك كذا وبصلح لك كذا كم حساب والله حساب 25 ألي ويجب لك بصطرحة إنجليزية بصطرحة إنجليزية وشوف احنا عندنا البرنامج الفلاني اللي مع مايكروسوفت احنا عندنا تعامل خاص مع مايكروسوفت ومدري والله لا عنده تعامل خاص يبصن لهم إيميل ويردون على إيميل صار تعامل خاص طيب أو مثلا احتيال واحد يقول لك معلومة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 قال والله جاي اللي مسؤول في وزارة الداخليه <تصفيق> المسؤول هذا منه القهوجي زين <تصفيق> مسؤول عن القهوه فهو ما كذب مسؤول هو لما يقول مسؤول وزارة الداخليه انا على طول يقفز الى ذهني يا ام وزير الداخليه ولا وكيل وزارة الداخلية الداخليه كل الرسميه تتحدث رسميا واحد مسؤول وزارة الداخليه فهذا محتال واذا جلست معه يقول لك والله انا امس كنت مع عدد من المسؤولين، و... فإذا مسؤولين من ابن عمه مدير مدرسة ابتدائية مسؤول عن المدرسة وابن وبنخالته مدري مسؤول عن الفص فواكه مسؤول عن الواحد مسؤول عن صادر و... أنا لا لا أقلل من الوظايف، لكن برضو لما يقول مع مسؤولين هذا حقيقة ظاهر الناس على <تصفيق> ما هي عليه وهذه مشكلة حقيقة وفيها نوع من يعني نوع من غي يعني قله النفس حقيقة دون التصور اللي المتلقي, المتلقى الرساله دعني بس احمد بقول لك احيانا بعض المحتالين يستعمل اشياء اما يستعمل صفه معينة مثلا صفه اهل التدين يأتيك <تصفيق> أحيانا أنه ملتزم ونسان طيب وبارك الله فيك وجزاك الله خير صفة أهل التدين لي لأن سبحان الله يعني المسلمون جبلوا على محبة أهل الخير ومحبة أهل التدين ليس فقط في ولا دول الخليج بل في الحمد لله في كل العالم يعني أنا أذهب العبد من الأماكن فإذا رأوك ملتحيا يعني احترموك هكذا يعني الحمد لله جبل الناس. فيأتي بعض الناس ويستعمل صفة أهل التدين لاكل اموال الناس بالباطل او احيانا يستعمل صفة مثلا الامراء وياتيك مثلا يقول لك والله انا الأمير فلان وهو الله ليس اميرا ولا شيء او ربما احيانا كان اميرا فعلا لكن كونك امير ما يعني انك تاكل اموالنا بالباطل ولا تقول انا اخلص لك الموضوع انا ايضا هذا نوع من الاحتيال اما ان يستعمل صفه معينة اني امير او اني ابن فلان او ابن عمي فلان فلاني او كذا أو أن يستعمل منصبا معينا يكون مثلا ضابط كبير او يكون مسؤول في شركه معينه مسؤول في مكان معين فياتي اليك ليأخذ مالك ليحتال عليك فيقول لك شوف انا نبغاك تدخل معنا في الاستثمار الفلاني بعدين معك العميد فلان انا اشتغل فيه وفعلا عميد لكن انت لما ياتيك عميد ينتسب الى جهه رسميه عسكريه يقع في نفسك مباشره او معناها أن عنده واسطات وعنده ناس يعرفهم ممكن يضبط اموره ونحوه فهو اما يستعمل وصفا أو يستعمل منطبا وكلاهما يحتال به على الناس والأخس والأحقر هو من يستعمل الدين طيب. للاحتيال على الناس طيب. ويعتصورة... طيب ولو كان لهداية كيف لهداية لو كان احتيال لهداية شخص الشخص شخص غير مسلم تعطني... تعطني ي... مثال. أنا ما فهل تعطني مثال ما, ما في مثال متصور ولكن وانت وصلت لمرحل نقاعد تدري انك قاعد تكذب ولكن انت قاعد يعني تسعى للوصول إن أنا, أنا حتى أهدي شخص معين أقول له مثلا أنا إمام الحرم المكي وأنا معك سعود الشرين كده أقول <تصفيق> <تصفيق> أو عبد أو العزي يقول معك عبد الرحمن <تصفيق> مثلا لا, لا يقول محمد الأريف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كده يعني لا هو يجيبها الطريقة ثانية مثلا, مثلا ينسب لنفسه صفة يعرف أنه والله هذا الشخص يحب الصفة الفلانية أو يحب الشخص الفلاني أو أنا والله مثلا مقرب من محمد الأريف مثلا فأعرف أخبارك وأعرف عنك كل شيء يبدأ يتقرب لي أكثر أحاول أنه أنا والله نيتي صافية لكي أوصل له صفة إيجابية أو أوصل له هداية معينة مصطلح تحايل محمود مثلا ما دي, دي عام بي والله يخينا مشكلة ذكر أعرف محمد العريفي ذكرتني العريف يذكرتني <تصفيق> <في> اللي. <الحديث. تصفيق> والله ذكرتني بحادثة في الاحتيال من أعجب ما مر علي أول ما بديت أطلع في الإعلام قبل يمكن قبل 15-17 سنة تقريبا ما كان في ما تطلع التلفزيون كان طلع لي بعض الأشرطة وبعض الكتيبات لسه معروف صوتي لكن صورتي غير معروفة شخص ذهب إلى عائلة ليخطب منهم بنتهم وقال لهم الله انا محمد راعي في العائلة أنت الشيخ اي نعم انا صاحب شرب كذا وانا يعني كاتم <تصفيق> حرف لا اعلم في مو في الرياض في منطقة بعيدة عن الرياض المهم مشت الأمور. ومن يعني انشداهم به يبدو انه ما جاب لهم بطاقة جاب لهم صورة البطاقة وقال البطاقة مدني في المرور انهم مشت الامور اوه حط صورته محمد العريفي وزوجوه البنت و الان لسه ما صدقها في المحكمة العقد ودخل بها وزوجي محمد العريفي فلما مضى يمكن اربعة اشهر او خمسة اشهر صار عندي حلقة في التلفزيون <تصفيق> وطلعت في التلفزيون ومكتب في تحت اسمه محمد العريفي فاتصلت المسكينة به السلام عليكم عليكم السلام شو محمد العريفي قال والله أنا طيب طيبا أنت في التلفزيون قال ها لا أنا في السوق قالت أنا في التلفزيون المهم بعدين انخبط الرجل وعلي معه أنا كل هالوقت مضى وأنا لا أدري عن شيء سبحان حتى رن جوالي يوم من الأيام وذكر ما كان في رسائل ولا شيء وكانا يتصلون كثير ما أرد على كل مكالمات تكون مشغولة أحيانا فما في رسائل يرسلون فيتصل إذا ما رديت معانا خلاص فاتصل الجوال نعم إلا المرأة تتصل بي سلام عليكم إيشي كيف يا شيخ أنا في مشكلة عندي عائلية قلت تفضل ياوتي قالت في واحد اسمه محمد العريفي ويدعي محمد العريفي ففهمت القصة فعلًا ما يحمل نفس الاسم ما يحمل نفس الاسم احتال عليها والرجل لا يعني لا أعرفه أنا وليس أيضا من العائلة لكن المقصود أنه جاء واحتال وظرب هذا المظهر قالت لي طيب الان انا ماذا افعل انا في بالي اني تزوجت الشيخ فلان والان اصبح ليس هو فقلت لها الكلام اللي قالها ابن العزيز قلت يا اختي اللوم ليس عليه هو فقط اللوم عليك يا ما تبحث كيف ما تبحثون ما تسألون عن الرجال كيف لكم صورة الطاقة ما هي واضحة وحاط صورته ومكاتب كلمتين وانا محمد العزيز كيف تبحثون؟ اجل لو جاك بكرة واحد قال لك انا مثلا فلان من المشايخ ولا انا الامير فلان تفضقين على صوت هذا نوع من الاحتيال الاحتيال سواء في امور الزواج امور ادخال في تجاريتك واحد يعطيك مثلا بطاقات معينة على انه صاحب شركة ولا صاحب مصنع ولا ان احنا بنجيب بضائع من البلد الفلاني كل هالامور احيانا اللوم مثل ما قلنا ليس على الشخص المحتال الشخص المحتال بلا شك أنه أكل أموال الناس بالباطل وأنه مخطئ لكن يا أخي كذلك أنت لا تسمح لهم يا أخي بالاحتيال عليك لذلك يقولون في المثل مثل الإنجليزي يقول لا يركب إلا الشخص المنحني صح صح أنت لما تنحني يركبون الناس على ظهرك لكن تنحني من البداية خلك بطل وثابت وانت انك أنت الأعلى مثل ما قال الله تعالى معلش مقاطع هل من ضمن مصطلحات الاحتيال هل الغش يدخل ضمن هذا المصطلح؟ هو طبعا بلا شك الاحتيال كلمه عامه يدخل فيها الغش سواء في امور التجاره احيانا أمور الصناعة يقول لك مثلا هذا مصنوع في اليابان وهو مصنوع في غير اليابان مثلا او يقول لك هذه قطعه اصليه وهي ليست كذلك احيانا يدخل في أمور التزكيه لاشخاص انا ممكن اتي مثلا انا لن, لن أكل اموال عبد العزيز لكن اجي وازكي احمد يقول عبد ترى احمد جيد واحمد صادق وهذا نوع من الاحتيال عليه ايضا بحيث أني ذكيت له شخصا محتالا لذلك حتى بالمناسبة المحتالين أحيانا يحاولون أن يظهروا بمظهر الإنسان الصادق بالتصاق بالصادقين فيقول لك مثلا أنا ترى صديق الشيخ فلان وأنا صديق ويامي يا جماعة وصل إلي شيء من ذلك أحيانا يتصلون بعض الناس يسألون يقولوني الشيخ والله في فيه واحد خطب بنتنا وإنسان طيب ولطيف يقولوني صديقك الحميم جدا فأقول لهم إيش اسمه قال والله اسمه فلان أقول والله يا جماعة أنا ما أذكره. قالوا كيف يا شيخ مصور معك وراء صورتك في الجوال معه وكل من صور معي في الجوال صار صديقي. يا أخي أنا يشوفوني ان عشرين واحد في المطار يصورون معي وفي الشارع في السوق يصورون معي صار صار, صار قالوا لا يقول إن يا أخي هو مدير الموقع عندك وهو فإذا هو كذاب صراحة. إنما أراد أن يظهر نفسه أمامهم. اني انا انسان طيب وان انا صدقاتي حلوة واني انا انسان شريف واني شبه اصدقائي وتعرفون من انا يا اخي عن المرء لا تسأل عن, خليل عن, عن قرينه وكل قرين بالمقارنة فهذا ايضا يعني حذر الناس من ان يحتال عليهم احد هذا امر مهم كذلك الحذر في البيع والشراء الحذر في اعطاء الناس الاموال الحذر في تزويجهم الحذر في استقبال نصائحهم أن الإنسان أحيانًا لما تكبر الكعكة أمامه ويغرى بأشياء معينة أيضا يكون حذر الحذر في الرسائل التي تصل إليك منها المحتالين احيانا وغير ذلك هذه كلها مر احتيال بقي معي حقيقة كلام طويل عن يعني الحياة الفقية اللي كانت موجودة عند الفقهاء هل هي تدخل في الاحتيال ولا لا لكن وقتنا انتهى بدلًا الله نخليها في حلقة قادمة الله يجزيكم خير يا شباب أنت ما على حبة يعني نسأل الله لا نكون يعني أحدنا خبا ولا يخدعه الخب يعني. لا نكون محتالين ولا نسمح أيضا لمن يحتال أن يخدعنا بارك الله فيكم إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته